أشهد أن محمد الرسول الله حي على الصلاة حي على الصلا حی علی الفلاح حی علی الفلاح الله اکبر الله